اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الى صراط الذين آمنوا غيهب من تشاء اف انت تهدي العمى ولو كانوا لا ينصرون ات تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم